ادودوا ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك لان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبدوا وكونوا من وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه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 وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا مَّرُومًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوابُها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها قَدْ خَسِرْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُها أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ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 فَالسَّمَهْ والثَّكْبِرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَفُتِحَتْ أَبْوابُها وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ دَخَلْتُمْ غِبْتُمْ فَدَخَلُوها خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُنَا فَنِعْمَ أَجْرُ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رب